بلى الله وعلمنا أشلا الله إنه الله والقانعين الله محمد العبد هو رسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن إلى يوم الدين ثم أما بعد لما انتهى المصنف من ذكر بعض النصوص والآثار في شأن الغيبة ذكر صورها فعقد فصلا كما ترى ما تكون به الغيبة قال تكون الغيبة بالقول وتكون بغير قال الغزالي رحمه الله الذكر باللسان إنما حرم يعني ذكرك أخاك بما يكره لأن فيه تفهيم الغير نقفان أخيك لماذا تكره الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره لأنك تفهم غيره نقفانه لأن فيه تفهيم الغير نقفان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. هكذا استوعب الغزالي رحمه الله كل ما يتصور أن يكون موصلا لهذه الرسالة رسالة التنقص من أخيه سواء بالقول أو ما في معناه مما ذكر وقال النووي رحمه الله إن الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره سواء ذكرته بلفظك أو في كتابتك في كتابتك يعني تكتب له لبعض إخوارك يعني سل هذا الأعور الذي بجانبك مثلا بدل ما قلت سل فلانا تصف دور أو ترمي بشيء يكرهه أو رمزت أو أشرت إليه بعينك ولو بخائنة الأعين وهذا كثير فينا تشير بيدك أو تشير بعينك تشير بلسانك تهز رأسك كل ما يتصور حتى ما فعل القساخ في زماننا وهذه أمور تتجدد كل زمان يعني حتى وأنت ما تزال تعيش تسمع أشياء جديدة والفاظ جديدة وهي لا شك أشياء قبيحة لكن كلها داخلة في أه أه صور الغيب مثل كلمة كبر مثلا وما في معنى يعني هذه الألطف كانت يمكن إنسان يسمح لنفسه أن ينقلها وما في معنى من الحركات التي احدثوها كل هذا من صور الغيبة أو رمضت أو أشرت إليه بعيني أو يدي أو رأسك وضابطه يعد في هذا كل ما أثنت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجا يعني يفهم أنه يتشبه بفلان وتكون غيبة لفلان الذي هو أعرج أو متأطئا أو على غير ذلك من الهيئات مريدا أهم شيء القصد مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك فكل ذلك حرام بلا خلاف ومن ذلك حكاية الصوت تحور صوتك إلى صوته قال لي وتحاول أن تحاكي صوته ربما كان أخنف ربما كان يتكلم سريعا ربما كان له وكل إنسان له بصمة في صوته فهذا داخل في الغيوص ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه مصنف كتاب تقع الغيبة في العلماء حتى في أهل العلم يمكن أن يقع منهم الغيبة إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا مريدا تنقصه والشناعة عليه فهو حرام فإن أرد بيان غلطه لأن يقلد أو بيان ضعفه في العلم لأن لا يغتر به ويقبل قوله هذا ليس بغيبة إذن مضار الأمر على النية إن كان قصده التشفي كأن يتلمس عثرة هذا العالم ويقول مثلا أجمع كل الناس من أهل العلم على كذا لكن قال فلان كذا وعلم الله منه أنه يتشفي وأنه كأنه فرحان أن فلانا أخطأ هذه غيبة أما إن كان قصده التنبيه على خطأ المخصد ويقول أجمع أهل العلم على كذا إلا ما كان من فنان وعلم الله منه أنه لا يقصد التشهير به وإنما يقصد النصيحة لم يكن هذا غيبة الصورة واحدة أمام الناس وإنما الذي يفرق بين الحالتين نيته وقصده لكن في الحقيقة ما في نيته وقصده يطفح على لهجته إن كان قصده حسناً نستشعر من لهجة الصادق وإن كان قصده غير ذلك نستشعر منه لهجة المتشفي حتى هذا يظهر للناس من طرف خفي قال فهذا ليس بغيبة يعني قصد النصح للمسلمين بل نصيحة واجبة يساب عليها إذا أراد ذلك وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك فليس غيبة إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينة يعني إذا أطلق ولم يسمى من باب ما باله أقوام يعني كأن يقول وقال بعض الناس إن هذا جائز وقد ثبتت النصوص بأنه غير جائز قال بعض الناس أو قال جماعة لم يسمي ومسمى فهو لم يثئ إلى أحد لكن هنا يعني خيط رفيع فقد يكون هذا القول مشهورا عند السامعين أنه من قول شخص بعيد ففي هذه الحالة يصبح غيبة كأنه إلا من يسمي إلا أنه معروف عند الناس فكأنه تم فمرجع هذا إلى القصد القصد هو الذي يضبط يعني كأن نكون جميعا حضرنا مثلا درسا معينا أو خطبة جمعة معينة وكلنا كلنا حضرنا وفيها مسألة معينة فيقول بعضنا البعض الخطباء الذين يقولون كذا وكذا وكلنا نعلم أنه يقصد ما سمعناه مثلا في الخطبة ويقول أنا ما سميت لا لكن مثل هذا هناك قرينة تدل على أنك قصدت شخصا معينا بقرينة الكام فهذا أيضا وإن لم يذكر اسمه قد يكون داخلا في هذا ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد أو بعض من مر بنا اليوم أو من رأيناه أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يسهمه بعينه لحصول التفهيم وهذا على النحو الذي ذكرنا فهو لم يذكر اسمه لكن أنت تعلم أنه يعرف من تقصد ولهذا لم تحتز إلى ذكره ويكون هذا أبلغ في الغيبة مما لو ذكرت اسمه هذا يعني ذكاء المغتاب وليس كل الزكاء حسنا على كل حال ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين كأنهم يعربون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح فيقال لأحدهم كيف حال فلان؟ يقول الله يصلحنا الله يغفر لنا الله يصلحنا، نسأل الله العافية نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمة أعوذ بالله من الشر الله يعافينا من قلة الحياء الله يتوب علينا وما أشبه ذلك كلها في صورة الأدعية والرجل زاهد ما شاء الله وكثير الدعاء لكن كلها داخلة في الغيب ألا تفعل هذا وأفعله بلى والله نفق سمعت ما حدث لفلان الله يعفينه كسى الله السلامة نعوذ بالله من الخذلان. أنا أنقل لك كلاما فلان هل رأيت فلانا يقول يا أخي استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر غيبة لأنه ما يقصد الاستغفار وإنما هذا الاستغفار مترتب على الكلام الماضي فكأنك تغتب استغفر الله صارت غيبة القصد وهذا الذكر لما ذكر فلان استغفرت يعني فلان طفح عليك بالذكر أما أنك تستغفر كأنك تستغفر من ذنب له أو من نقص فيه أو نحو ذلك فكأنك اغتبته من ابشع أنواع الغيب هذا الذي باطنه فيه أو ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبل العجل وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة وتأمل قوله في الأول غيبة المتفقهين والمتعبدين يعني أصحاب الديانة والعبادات والمجاهدات حتى ما تتصور من غيبة فقط قاصرة على الفساق قد يتصور من طالب العلم أن يغتاب وهو لا يدري أو يدري وتظاهب من الذي لا يدري لهذا نحن نلزم أنفسنا ونورط أنفسنا في الحقيقة نحن الآن ممتحنون ويورط بعضنا بعض بذكر مثل هذه الكلمات وهذه الجمل لأهل العلم وهذه النصوص وعامتها معروف وليس فيها جديد لكن نحن نقلب هذه المعاني نتواصى بالجانب العملي الذي تنتجه وإلا فالجانب النظري كان عندنا ولم نستعمله وهذه سوء فلعلنا إن شاء الله أن يعني نتقرب إلى الله عز وجل ونزداد إيمانا في تنزه عن هذه الكبيرة، وكذلك إذا قال فلان يبتلى بما بتلين به كلنا، ظاهره أنه يدخل نفسه، لكن أيضا فيه تنق، يعني قلت فلان يجزم، والله وكلنا يعني ما أحد منا، طيب خلاص ما أنت اغتبته، ولا ينفي ذلك أن قلت وكلنا. لأن كلنا هذه ونحن كلنا مقصرون وكل قد يكون فيها مدحي لنفسك فلتقول ارتكبت خطأين خطأ الغيبة من لاحية وخطأ إظهار التواضع والتلبيث على الناس من أهل التواضع والديانة والحقيقة أنك يعني تحكم الغيبة ببعض المظاهر حتى أن السمع يقول ما شاء الله فلاً متورع لدرجة أنه أدخل نفسه لكنه خلاص سيغتان أو ما له حيلة في هذا؟ كنا نفعله ما له حيلة يعني هو ما لديه حل فلن ما حل كما تقول أحياني فلن ما حل فلن حل يعني غيبة ثم تقول كنا نفعله أو كلنا نفعله قال وهذه أمثلة <تصفيق> وإلا فطابة الغيبة تسهينك المخاطب نقف إنسان يعني على أي وجه مما قد يختلف اختلاف العصور والأزمان و والاختراعات والخبرات والتجارب ومشاء الله المتجددة صورة متجددة على كل حال تفهيمك المخاطب نقف إنسان كما سبق وقال الشيخ الثابة بن رحمه الله فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره ما علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستسقله أهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم وهذا يحدث كثيرا تجلس لزيارة بعض القرابات مثلا في حضور اثنين أو ثلاثة من العمات أو الأعمام ويجي العم الغايب دايما يجي الغايب ويقول فلان فعل كذا وزوج ابنته من يعني رجل لا يصلح وده رجل فقير او رجل يعني مريض او رجل كذا وانت ساكت سنقول اخاف ان تكلمت وعكر عليهم اجتماعهم وقد اجتمعوا على هذا وربما يستسقلون مجلسي بل ربما يعني نفروا مني فانا اسكت غير اني لا اجيبهم او لا انت مشارك حتى لو لم تتكلم ثم إنك لو سكت دود أن تتكلم توشك أن تتكلم فالكل يدلي بدلوه فتجد أنك يعني قد هيجوك تقول يا شماع لا بالمرة كمان كده هذه تيجي مزود يعني ثائدة والفوائد اللطائف يعني مما يستحسن إلا في هذا الموضوع طبعا ومنهم من يخرج أو يخرج الغيبة في قوالب شتى تارة في قالب ديانة والصلاح فيقول ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير ولا أحب الغيبة ولا الكذب ما شاء الله وإنما أخبركم بأحوالي يعني أنا فقط يعني أنا مش من عادة أن أذكر الناس أنت عارفين يا جماعة بس هو يعني أنا شيء رأيته فأخبركم به. هذا غيبة ويقول والله إنه مسكين مسكين غيبة أو رجل جيد فيمدحه ولكن فيه كيت وكيت فلان يعني طيب وكل حاجة لكن ما بعد لكن غيبة لو أنه سكت قال فلان طيب وجيب جميل لكن هو عادة يفعل هذا مقدمة لما سيأتي ويكون هذا من الاصطياض وربما يقول دعونا منه الله يغفر لنا ولها وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه ويخرجون الغيبه في قوالب صلاح وديانه يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا يعني هذا غيث الحمق يتصورون الله عز وجل كما لو كان مخلوقا معهم يخدع والله تعالى ليخدع يعلموا السكر وأقصى يعلموا خائنة وما قال وقد رأينا منهم كثيرة من هذا وهذا كلام الشيخ الاسلام تيمية ابن تيمية رحمه الله في زمانه يعني كان يتعرض لعامة هذا خصوصا من أهل يعني من ينتسبون إلى العلم ونحو ذلك ممن لم يعجبهم سلطان الشيخ رحمه الله وسلطان كلامه في الناس يعني في نفوسهم من الكيد له ما جعلهم يكيدون ومن أخف ما كان يفعل معه الغيبة وإلا فقد سجن وضرب وأوزي فتكون الغيبة يعني من ألطص مواقع له حتى مات في سجنه رحمه الله الآن أين شيخ الإسلام وأين معتبوه هل تعرف منهم أحداً هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة نكرات لكن شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام في كل العصور أليس كذلك انظر إلى الشرف وكان يصبر على الغيبة وكان إذا ذكر منتقصوه لم يسمح لنفسه أن يكافئهم ببعض ما كافأه وهذا عجب من العجب ومن يقرأ سيرته رحمه الله عرف مثل هذا وهي جديرة أن تقرأ على كل حال ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه لعله يعني يضع حتى يكون الكلام ظاهرا يضع غيره رياء فيرفع نفسه يعني يقول بعض الناس آآ آآ مقصرون في قيام الليل وتصور ان بعض الناس ليس له ورد وهو يقصد السامع يقول الله انزا كان كده يقول اكيد فولندا له ورد واكيد فولندا يقوم الليل وهذا نوع واذا تم الذي يعني يضع منه شك ان هذا من الغي فيقول لو دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدح نفسه الأولى يتظهر بالدعاء لما بلغني عنه كيت وكيت ويذكر بعد هذا الغيبة والثانية يسيء إلى أخيه وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منهم ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين الغيبة والحسد وإذا اثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب بدين وصلاح كان يقال فلان ما شاء الله يعني صاحب عبادة ونحو ذلك فالتاني يقول يعني مش بالدرجة يعني اللي بتقولوها يعني ما فينا نحسم كده كتير لا. هو وجعته ان او فلان ما شاء الله عالم فيقول عنه ولا حصل طلب علم هو ده في فم ولا فلان ولا فلان طيب وانت لو سكت حتى لو لم يكن كذلك و سلم دينك اما كان خيرا لك او في قال حسد وفجور وقدح ليسقط او ليسقط ذلك عنه يعني يسقط الشرف عن اخيه لأنه يحسده وهذا من أفعال الزاهلية وهذه آفت أبي جهل أبو جهل كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن كان يقول لماذا محمد أفضل حديثا مني يعني هو زعلان نشمعني أنا ما قلتش شيئا وحاول مرا أن يجلس يكلم الناس فالناس انصرفوا عنه بينما كان يرى كل مرة يجلس يتكلم الناس يقبلون عليه فهذه منا ونعم ومواهب فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني القضية أنه يود أن يكون الشرف عنده هذا يعني من أسباب الغيب يقلده يحاكي يخترع بشأن نقطة نعم والنقطة مضحكة جدا في الحقيقة يعني في غاية الإبداع النقط لكن يترتب عليها يعني غاية ما يكون من الهلاك ويعذب بها صاحبها أبدا الأب إن كان فيها مثل هذا ومنهم من يخرج الغيبة في قلب التعجب فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيف فعل كيت وكيت شوف الأدب كيت وكيت حط أنت كيت وكيت هذه هذا الأدب من شيخ الإسلام أما المغتاب فلا يقول كيت وإنما يترجم يعني يقول عجيب فلان ما شاء الله دايما يصلي الفجر ما جايش النهاردة تصورت يومك تبقى غيبة شوف تعرفهاش متعرفاش بعد ما تطلع في صور تكتشفها بعد ما تطلع طب لماذا ماذا تقول الحمد لله اصطر عليه كما تحب ان يصطر عليه او كلما غبت يوما تحب ان يتحدث مثلاك غبت الا ان يكون لك قصد فحيح من هذا كأن تخبر صاحبه او جاره وتقول له انتبه لفلان وحاول ان تمر عليه النية هي التي تفرق هذا وهانا، فيخرج جسمه في معرض تعجبه يعني ويكون في هذا إساءة ومن سما غيبة، ومنهم من يخرج الغيبة مخرج لغتمان، فيقول مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فكأنك يعني ما شاء الله حريص عليه وإنما اغتبتهم، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف. وقلبه منطون على التشفي به، وأنت في الحقيقة يعني فرحان متشفٍ فيه، ولو قدر لزاد على ما به، ما تكون فلان مبالح أخطأ لما شبع خطأ في الكلام، الصورة صورة يعني تقول يعني لماذا يفعل هذا؟ وأنت في الحقيقة تتمنى أن كان يعني أخطأ حتى ضربوه أو سجنوه، لا، وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب، وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه، ومنهم من يظهر الغيبة في قلب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء أو فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول وقصده غير ما ظهر، والله المستعان. يظهر الغيبة في قلب الغضب. يقول يا جماعة ما يصح فلان يتكلم وتكلم في مسألة كذا فلان قال للمسألة الفلانية تجوز أو لا تجوذ أرشدوه وأنت يعني قلبك مليء وقد تكون مسألة فيها خلاف سائغ والأمر فيها واسع لكن أنت تتلمس له العسرات انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله وختم المصنف الباب بما جاء عن الحارث المحاسبي رحمه الله إن علم إبليس أنك حذر خائف في كثير من أحوالك لم يبدأ صاحبك بالتزيّن له بالغيبة والكذب لم يبدأ صاحبك يعني لم يبدأ إبليس صاحبك المجالس لك بالتزيّن له بالغيبة والكذب يعني لم يوثث لمجالسك أن يبدأ الغيبة لأن إبليس فقيف لكن فقيف الشخص وذكي فلا يدخل هذا المدخل المباشر إن علم أنك من ذلك نفس، وله مجادر لأن لو أوحى إلى صاحبك بالغيبة فستسكته تقول له لا لا لا أنا لا أجلس معك وأنت تغتاب فماذا يفعل إبليس غلب ولهذا يختار طريقة أخرى غير الطريقة المباشرة ولكن يدعوكما حتى إذا ذكرتم الله تخيل إبليس تبك لحد ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى عجيب إبليس هذا لا، لو أننا نتعلم منه يعني بعض الحنكة والسياسة والصبر والجلد و... و... لكان يعني حسنا. يدعوكما حتى إذا ذكرتم الله عز وجل واستأنس قلوبكما زين لكم فضول الكلام والراحة إلى الدنيا. يعني تصلون على بعض ركعتين قيام الليل سورة الأنعام ولا سورة الأعراف جميل أو وبعد هذا نستريح شوي. وفي أثناء الراحة يبدأ يضيع الأنعام والأعراف ويجيب معك كمان المائدة والبقرة والعمران والنساء زين لكم فضول الكلام والراحة إلى الدنيا فإذا خذتم في ذلك بعد ما تفرد ظهرك كده بعد الركعتين زي زين لكم الغيبة وانت جالس بقى وانت شوفتش مبالح إلا حقا وإحنا لسه طلعين من المنطاعة وحدثاء عهد الطاعة فمحدش اللي ممكن يحصل الغيبة يبدأ وصل رتح من من الغيب ولسه الأثر السجود يعني لم يذهب فإن كنتم من الخائفين في كثير من أموركم يعني ولا هذه تنفع أجراء الغيبة من قبل الغضب لله عز وجل يعني كان ديانتك ينتك أعلى من إنه يضحك عليك وأنت سنة ظهرك بعد الصلاة يجدها من ناحية من قبل الغضب لله عز وجل أو التعجو أو الإنكار أو التوجع لمن تغتابانه بعض الوسائل الماضية وإن كنتما لا تقومان في الخوف ذلك المقام أجرى بينكما الغيبة من قبل الغضب والغيظ والمكافأة لمن ذكركما أو ذكر أحدكم والآخر راض بذلك يقول فلان بيقول عليك كذا وذاك اسمه له كده يقول لك يقول علينا كذا ده هو الطرق المباشره يعني هذا من ادنى المرات على كل حال على هذا الفقس الذي ينفعك من هذا ان تنظر اين انت من هذه يعني البلايا والمصائب نسأل الله عز وجل ان يسترنا ولا يرضحنا لكن نقص هنا والحمد لله رب العالمين